بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله وعلى الله بسم الله وحبكم منظمة الثاجية من الفخير الشهير الحق <تصفيق> إبراهيم المسروج في سعد اللي اللي رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس يوم في يوم الجمعة التاسع والشهد القادة في العام التاسع والثلاثين ما من أتواب قال رحمه الله تعالى ولم انشا بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تفعت ولم أحل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اما بعد فهذا البيت الثامن والستون من قصيدة الإلبيري التي اشتهرت بالقصيدة التائية لأنه كان يختم كل بيت فيها بحرف التاء الروي روي الأبيات حرف التاء نعم التاء المفتوئة التي يعقبها ألف مدة. نعم. فقال ولم أنت بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تفعت يعني ينصح صاحبه صديقه أنه يستفيد من الزمان الذي نشأ فيه وفي زمانه نفع يقصد. الانتفاع بالعلم يعني العصر الذي فيه الإلبيري هذا كان فيه علماء وفيه العلم في كل مكان في الشرق والغرب كان علماء الإسلام ينشرون العلم العلم النافع في كل ربع الأرض حيث فتحت الأمصار وكانت الدولة في الأندلس كانت دولة عامرة كانت دولة عامرة بالعلم والعلماء فيبين أنك نشأت في هذا العصر الذي فيه العلم وفيه العلماء ولم تنتفع بهذا لم تنتفع لا بالعلم ولا بالعلماء فيبكته على هذا فقال ولم انشا العصر فيه نفع وانت نشأت فيه ولم تنتفع وقد صح اه اقرا او قبل البيت الذي قبله قال ولم أح ولم أحل البوادن فيه ظلم وأنت حللت فيه وانهمل وانهملت أ يقول النفسى أني لم انزل أني لم انزل فوادن من وديان الظلم لم أحل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانهملت انهملت من انهملت العين إذا فاضت بالدمع كما يقول أنك سقطت في وادي من وديان الظلم لما حللت فيه وأنا لم أفعل ذلك وكأنه يعاتب صاحبه أنه كا كان يتهمه مثلا بذلك وهو لم يفعل ذلك يقول لصاحبه أنا ما وقعت في الظلم ولم أنزل في واد في ظلم بل أنت لما حللت بواد في ظلم انهملت فيه أي كأنك انصبضت آه. سقطت سقوطا مريعا في الظلم آه. وكذلك بعد ذلك بين له مسألة أنه لم ينتفع بالعصر الذي عاش فيه الذي فيه العلم والعلماء تفضل قال رحمه الله تعالى لقد صاحبت اعلى كبارا ولم ارك اقتديت بمن صاحبته يعني ما زال يبكته بل يبين له أنك صاحبت العلماء يعني هو لم يعش في هذا العصر فقط الذي فيه العلم بل كان مصاحبا للعلماء ولم ينتفع بصحبته للعلماء لم يستفد من اخلاقهم ولا من عقيدتهم ولا من طريقتهم بل تجد بعض هؤلاء للاسف الذين يدعون الصحبه للعلماء وهم بطانة سوء لهذا العالم فلكل عالم بل لكل لكل حاكم ولكل عالم بطانتان كما جاء في الحديث قد تكون بطانة سريعة قد تكون بطانة سيئة فبعض الذين يصحبون العلماء هم بطانة سيئة ولا ينتفعون بعلم هذا العالم بل يخالفونه في طريقته وفي أخلاقه وفي منهجه ولكنهم يظهرون بوجهين وجه يظهرونه لهذا العالم حتى لا يفضح عمرهم حتى يتمكنوا من الاستفادة منه لأنهم إنما صحبوه لدنيا لم يصحبوه لدين وهذا موجود واقع في زماننا وفي الأزمنة السابقة ها. يصحب احدهم العالم ليس انتفاعا بعلمه ولا اقتداءا بدينه انما يصحبه لغرض من الاغراض الدنيئه التي في نفسه يريد منه استفاده في الدنيا يريد منه جاها يريد منه مالا يريد منه ان يقال عنه انه مع هذا العالم فقط لكن لا ينتفع بعلمه ولا باخلاقه ولا بمنهجه هذه بطاله سيئة، فهو يبكي صاحبه على هذا الأمر. قل لقد صحبت أعلاما كبارا، صحبت علماء كبار ولم تنتفع بالمين ولم أرَك بمن صحبته، لم تقتضي بمن صحبت من أي من هؤلاء العلماء، بل وجدناك على العكس، العالم يأمره بالالفه والاجتماع. وهذا الصاحب الذي هو من البطانة السيئة يسعى في الخفاء للفرقة والاختلاف ويسعى لإثارة الفتن انتصارا لنفسه فقط ليس انتصارا للحق العالم يأمر بالصدق في الحديث ويأمر باداء الأمانات وهو يجذب ويخسر الأمانة ويخون يكون خائنا آه. فهذا من تفع ما هذا العالم مقتضى به آه. فلا تنفعه صحبة العالم تكون حجة عليه لا له هناك قعدة باطلة يروج البعض بعض في هذه الأيام يقول إن الطعن في بطانة العالم طعن في العالم هذا خطأ على الإطلاق أنها قد تكون من بطانة هذا العالم بطانة سيئة وهذا معروف معلوم واقع مشهود يعني. يعني من ينكر ذلك يكذب الواقع آه. وهؤلاء المتعالمون قاسوا هذه القاعدة على صحبه الاصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا قياس مع الفارق من شكل الطعن في احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدوا طعما او يقولوا لا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا بالنسبه لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يقاس عليهم غيرهم هذا قياس باطل قياس مع الفارق لان مقام الصحبه لو فضل ثابت في الشرع صحبه النبي صلى الله عليه وسلم أما من عدى ذلك ممن اتى بعدهم لا ينال هذا الفضل وليست لا ودي المرتبة حتى يعامل كما يعاملون علينا أن نفهم ما يلقى علينا فبلا شك العالم الذي يكون له بطانة صالحة وبطانة سيئة ولا يلام على ذلك لأنه في الغالب لا يعلم حقيقة هذه البطانة سيئة ولا يعلم لأنه يظهرون له بوجه الخالب وجام الحقيقي والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لم أمر أشق عن بطون الناس عن قلوبهم ويأخذ بالظاهر يأخذ بظاهري ما يظهر له ال الذين يصحبونه نعم طبعا مع مع شيء من من الفطنة والحكمة ولكنه ليس معصوما وليس ممن يعلم الغيب وليس ممن يعلم ما في القلوب آه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اتهض الخويسرة هو رأس الخوارج وقال له ما قال قال له يا محمد اتق الله أو اتق الله يا رسول الله أو اعدل فإنك لم تعدل على اختلاف الروايات فطلب خالد بن الوليد في رواية أن يقتله وأن يضربه بالسيف فناه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لعدى يصلي فقال له خالد المكمل مصلي يقول, بقلب يقول بلساني ما ليس بقلبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لم اومر أن اشق عن قلوب الناس او كما قال صلى الله عليه وسلم فالشاهد بارك الله فيكم ان صحبه العالم العالم الرباني طبعا اتكلم عن علماء السنه لا اتكلم عن اهل البدع قد تكون حجه لصاحبها وقد تكون حجه عليها فإذا صحبت العالم الرباني الذي وعلى السنة الذي يأمر بالتوحيد يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى السنة ويدعو إلى ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من العقائد والأخلاق والاعمال والعبادات فهذه الصحبة له قد تكون نعمة وقد تكون نقمة عليك قد تكون نعمة اذا انتفعت بها انتفعت بعلمه وكنت عونا له على طاعة الله وعلى نشر العلم النافع وقد تكون نقمة عليك إذا كانت نيتك فاسدة إنما, صحب إنما صحبته لغرض من أغراض الدنيا لم تصحبه لله عز وجل آه. فهذا ونيته, هذا ونيته. آه. فهذه القاعدة التي قاعدها البعض إنما بنيت على غير علم آه. طعنه في بطانة العالم طعنه في العالم هذا ضلال وانحراف آه. ليس على الصراط المستقيم نعم هذا رحمه الله تعالى وناداك الكتاب فلم تدبه ونبهك المشيب فما انتبهت <تصفيق> نعم يعني يقول لصاحبه لقد جاءت كالنداءات في كتاب الله عز وجل ما معنى النداءات؟ النداءات في كتاب الله يا الذين آمنوا هذا نداء من الله عبادي المؤمنين يا الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة نداء فيقول صاحبه لقد ناداك الكتاب وجاءك النداءات من الله عز وجل في كتابه يأمرك بكذا وكذا وينهاك عن كذا وكذا فلم تجبه ونهنهك المشيب فمن تبهت النهنه بمعنى الكف والزجر أي أن المشيب لما جاء في لحيتك في شعر رأسك أي لونه الأبيض لون الشيب لم يكن سببا أن تنزجر عن ترك المحرمات، وعن فعل القبائح ونهنهك أي زجرك المشيف فمن زجرت فمن انتبهت لم تنتبه إلى أن الأجل قد اقترب وأن الباقي وأن الباقية في العمر قليل آه قد اقترب أجلك ودان لقاؤك يا رب العالمين فماذا صلاه ما انتبهت هذه كلها من النصائح الصادقه من صاحب لصاحبه آه. لا يهنا حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه نعم تمام الا رحمه الله تعالى ويقبح بالفتا فعل التصابي واقبح منه شيخ قد تفتى ونفسك ذم لا تذم سواها لعيب فهي اجدر من ذممت اختلف النص هنا نعم اختلف في الترتيب واختلف في بعض الانفاص هنا لا يقبح الفتى فعل في الاقتصابي اصبح من شيخ قد فتى ثم قال فانت احق بالتفنيد مني ولو سكت المسيء لما نطقت ونفسنا ونفسك ذم لا تذم سواها بعيب فيا أجدر من ذممت يعني هذا البيت بعد البيت الذي في النسخة الأخرى طيب الشاهد هنا يقول أيضا يعني من نصائحه لصاحبه يقول في هذه النصيحة لصاحبه لا يقبه بالفتى فعل فعل التصابي أي لا ينبغي على من أتاه الله وقار العلم والحكمة أن يفعل أفعال الصبيان وهذا والله تجدوه في بعض من يداي العلم الآن تجدوه يداي العلم وهو يفعل أفعال الصبيان فما منتفع هذا العلم؟ لا يقبح بالفتى فعل التصابي واقبح منهم شيخ قد تفتى يعني شيخ قد بلغ سن الوقار وسن الرجوله التي ينبغي ان يتصرف يتصرفات الرجال فكيف اذا كان من العلماء ويخاطب صاحبه الذي هو تلبس بالعلم يعني صاحبه هذا ممن صاحب العلماء وادعى العلم فيقول له إن مما يقبه بالمرق أن يعني يتصرف تصرفات الفتيان تصرفات الصبيان وهو شيخ في السن وشيخ في العلم آه. نعم أي سلك سبيل للصغار ولذلك كما قال عبد الله بن المبارك في تعريف الأصاغر قال الأصاغر هم أهل البدع والاهواء وإن كانوا من أصحاب الشيء فتجد رجلا صاحب لحيه بيضاء يعني قد اصابه المشي. ماذا يفعل يرقص في ميدرب العدويه <تصفيق> ويدعو بصوت عال الى الخروج والتفجير والتدمير هذا من اسفه الصفاء واخر تعرفون محمد حسان وقد يعني في, في الظاهر هو شيخ عند الناس من, من الذين يعتبرونهم علماء اتى بخيمه له ولزوجته في مدان التحرير يجلس ويدعو الناس الى الخروج بالاعتصام هل هذا عالم ما يفعل هذا عالم ابدا عرف العلم أبداً. بل يفتخر بذلك انه اتى بزوجته وأولادي في مدان التحرير في المظاهرات التي قامت في تلك الفتره هؤلاء يمطلق عليهم هذا من تصرفات الفتيان تصرفات الصبيان الصغار هم يدعون المشيخة ويدعون العلم لا يقبح بالفتى فعل التصابي واقبح منه شيخ قد تفتة. آه. نعم. ولذلك قال له ناصحا ونفسك زم لا تذمم سواها في نعم نفسك ذم لا تذم سواها هنا في نسخة لعيب فيأشدر من ذممت وفي نسخة أخرى بعيب فيأشدر من ذممت أي عليك أيها العالم إن كنت عالما أنت ذم نفسك أولا وان تعلم أن الشر من نفسك أولا فالسيد العلماء صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بكل خطبه يقول اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا فكيف بغيره وقدوة العلماء قدوة الامه قدوة العلماء هو صلى الله عليه وسلم وقدوه علماء هذه الامه وقدوة الامه جميعا علينا ان نقتدي به ولهذا كما في قصه يوسف النبي الكريم عليه السلام آه. لما اعترف امرأة العزيز بالحق قالت لأنا حصحص الحق وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربه هذه قاعدة من القواعد فقرها رب العالمين في كتابه آه. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربه فنفسك التي بين جنبيك عليك ان تذمها على الدوام لا ان تعجب بها اياك ان تعجب بهذه النفس اياك ان تعجب بهذه النفس العجب بها مهلكه لك عليك تذم نفسك وان تحاسبها كما قال عمر حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا فمحاسبة النفس من أهم واجبات طالب العلم والعالم من أهم واجبات المسلم أن يحاسب نفسه ليلا ونهارا لا أن يترك نفسه لهواها تجره حيث كان أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضى الله الله على علم فإياك إياك أن تختر نفسك إن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربك الله يكتفي بهذا القدر نسأل الله أن ينفعنا بما سمعناه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علماً ولكن يمكن بعض الأسئلة هل يسير نجيب عنها إن شاء الله تعالى